الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دره يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا الله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال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 والذين كفروا اعمالهم كسرا بالضياع يحسبه الضمان ما حتى ان جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد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 أَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ دَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ 118. لكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 119. يقلم الله الليل والنهار 110. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ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 يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولاد اي يقولو سمعنا واطعنا واولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويتقي